فاستجاب لهم بعضهم أنني لا أضيع عمل عامل منكم أنني لا أضيع عمل عاملا منكم ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأذوا في سبيله وقاتلوا وقتلوا وقاتلوا وقتلوا لو كفّرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم ولأدخلناهم جنّة تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله.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 لهم جنات تجري من تحتها الأنوار خالدين فيها خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله قير للأبرار وإن من أهل الكتاب لم يؤمنوا بالله وما أنزل إليكم وما واشئنا لله لا يستغون بأيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أدرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب يَا الله لعلكم تفلحون.